اثنان استمع إلى الجمل وضع الرقم المناسب تحت اللون المناسب. القميص أبيض. الشيبشب أصفر. الحذاء أسود. الحزام أزرق. التيشيرت برتقالي.